بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الذانية والذاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُعَادَةٍ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيهِ مَا أَفْضَلُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 يَعْذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ لِمَثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّنَّ أَن تَشِيَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعُ خَطُوَات الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 ولا يأت الفضل منكم والسعة أن يؤسوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرضون المحطنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ دَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ أَلْتِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِ وَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 ذانكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه هو لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبزون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قبير بما يصنعون قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤلة إلا لبؤلة أو أباءهن أو أباء بناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أطواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمالهم أو التابعين غير من الإربة غير من الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضُرُّ نبي بأرجله إن يعلم ما يخبئن من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا أياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقرا أيُنهم الله من فضله والله واسع عليم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 فَمَن يُكْرِهُنَّ بَيْنَ النَّبِيِّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ متنوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة يُقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تنس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أدين الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال تجار لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبطار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله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 ألم تَعْنَ اللَّهُ يُتَبِّحُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيِّرْ صَافَدٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُنْقُو السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرق منهم عرذون وإياك لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم إرتاب أم يطاقن أيح فالله عليهم أم يطاقن أيح فالله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 أتموا بالله جهدا أي مالهم لأن أمرتهم لا يقدن قل لا تقدموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل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 وحين تضعون فيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة عجاء سلاة عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم نطواقون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالطَّوَّارِجُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ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 ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تحولوا من بيوتكم أو بيوت آباءكم أو بيوت آباءكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت قالاتكم أو ما ملككم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تخرج جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة.